فألمه شديد القوى ذو مرات فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا ف ا و ح د ن م ا زاغ البصر و م ا ط ه ى ل ق د رآ م ن آ ي ا ت ر ب ا ل ك ب ر ر ف أ ي ت ا للعلوم ت و ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى أ ل ك م ا ل ذ ك ر و ل ه الحسنى و موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ا ل ا م ي ه فلله آ خ ر موسوعه ا ل ل وكم النابلسي للعلوم الاسلاميه ن بعد أن ذ ن you、mm -hmm.